حتى لو أن صحيح البخاري يحتفظ فيها تكلم، أنفسنا أننا لو كنا في صحيح البخاري فيها تكلم، ويحتفظ فيها مثاله، أنفسنا أننا.